وَجَحَدُوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان آقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين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 لا يمانا وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تهلوا علي واتوني مسلمين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 اَلَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَتُهُمْ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَ آتُونِي اني بما لي فما اتاني الله خير مما اتاكم بل انتم بهديتكم تفرحون ارجع اليهم فلناتي انهم بجنود الله في بللهم بها ولنخرجنهم منها اذله وهم صاغرون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 وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تَبْصِرُونَ أأَنْتُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إلا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 قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى ۗ أَمَّا اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا أم يُشْرِكُونَ ۖ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذات بهجة.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 أَمَّن يَهْدِيكُم فِي أُلوماةِ البرِّ والبحرِ وَمَن يُرسِلُ الرّياحَ بُشرايَ بينَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۚ أإلهٌ مَعَ اللَّهِ ۚ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۚ أَمَّن يَبْدَأُ الخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّماءِ وَالأرضِ ۚ أإلهٌ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 لا اكثر الذين في فيه يختلفون وانه لهدى ورحمه للمؤمنين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 ون واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابه من الارض تكلمهم تكلمهم ان الناس كانوا باياتنا لا يوقنون وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوجًا مِّنَّهُمْ لَنُكَلِّمَنَّهُمْ بِالْآيَاتِ فَهُمْ يُزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالُوا أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِنَا وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا ذَٰلِكُم كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ووطع القول عَلَيْهِم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أن جعلنا الليل ليسكنوا فِيهِ والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وَيَوْمَ ينفق في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله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 ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا مَا كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء